السلام عليكم مبارك فيكم نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ممسمين أجمعين خذ بعض الأسئلة هذا السائل يقول هل يجوز لي أن أقول معنى لا إله إلا الله أي توحيد الله بالعبادة وأن محمد رسول الله أي توحيده بالاتباع الشهادتان الشهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله فيهما الدلالة على الاخلاص والمتابعة فلا إله إلا الله فيها توحيد الله ومحمد رسول الله فيها تجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام وجاء عن بعض أهل العلم التعبير عن مدلول الشهادتين بأن لا إله إلا الله فيها توحيد المرسل ومحمد الرسول الله فيها توحيد المرسل توحيد المرسل بالإخلاص وتوحيد المرسل بالاتباع نعم السلام عليكم هذا سائل يقول هل نأثم عند رؤية المنكر ولا نستطيع الإنكار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 وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل فاذا انكار المنكر مطلوب انكار المنكر مطلوب من كل مسلم وهو مطلوب في حدود الاستطاعه ان كان يستطيع أن ينكر بيده فعل والانكار بيد الانكار باليد لولي الأمر أو من ينيبه أو لما للانسان فيه سلطة مثل سلطة الوالد في بيته وإن لم يستطع أن ينكر باليد أنكر بلسانه بيانا ونصحا ونهيا عن المنكر وبيانا للدليل إن كان مستطيعا فإن لم يستطع لا هذا ولا ذاك لا يستطيع أن يغير بيده ولا يستطيع أن يغير بلسانه فيجب عليه أن ينكر بقلبه بمعنى أن يبغض المنكر وأن يتمعر وجهه منه وأن يكون ساخطا لوجوده مبغضا له وهذا أضعف الإيمان في الحديث الآخر قال ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل حسن الله عليكم يقول السائل هل هذا الحديث في هذا الحديث دليل على قتل تارك الصلاة؟ في الحديث دليل على مقاتلة تارك الصلاة ومانع الزكاة دليل على مقاتلتهم وترك الصلاة كفر بالله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ولهذا تارك الصلاة كافر بالله عز وجل لدلالة هذا الحديث وغيره وإذا دعي للصلاة وأمر بها وامتنع من ذلك لولي الأمر أن يقتله لولي الأمر أن يقتله إذا عرض على السيف وطلب منها أن يصلي وابى لولي الأمر أن يقتله كفرا لأنه لا يصل إلى هذه الدرجة من الإباء والامتناع إلا عن كفر بالله تبارك وتعالى نعم. هذا السائل يقول إمام يسأل, الناس يسأل الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم من فوق المنبر هل يجوز الصلاة خلفه؟ السؤال الله عز وجل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام أمر لا دليل عليه في السنة أمر لا دليل عليه في السنة وما يستدل به من يجوز السؤال بالجاه إما دليل لا يصح ولا يثبت كحديث توسل بجاه فإن جاه عند الله عظيم هذا حديث لا لا أصل له ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بأحاديث يستدلون بها على هذا الأمر وهي غير دالة عليه مثل قول عمر اللهم انا كنا نتوسل إليك بنبينا والآن نتوسل إليك بعم نبينا قم يا العباس فادع الله لنا هذا ثابت، لكن مراد عمر بقوله كنا نتوسل إليك بنبينا أي بدعائه أي كنا نطلب منه لما كان حيا عليه الصلاة والسلام أن يدعو لنا فيدعو والآن قم يا العباس فادعوا الله لنا والآن نتوسل إليك بعم نبينا قم يا العباس الله لنا، فقوله رضي الله عنه كنا نتوسل إليك بنبينا أي بدعائه ومن قال المراد بجاهه فهذا فهم منه خاطئ للحديث فالشاهد أن التوسل بالجاه أمر لا دليل عليه ونحن نعتقد أن جاه نبينا عليه الصلاة والسلام عند الله أعظم جاه ومكانته عليه الصلاة والسلام عند الله أعظم مكانه لكن لا يوجد دليل صحيح ثابت في مشروعية التوسل إلى الله عز وجل بمكانة الأنبياء أو بجاه الأنبياء أو نحو ذلك نعم للمسلم أن يتوسل إلى الله بحبه للنبي عليه الصلاة والسلام لأن حب النبي من عملك الصالح الذي يسرع لك أن تتوسل إلى الله به كان تقول في دعائك اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك عليه الصلاة والسلام أو باتباعي لنبيك عليه الصلاة والسلام هذا مشروع لأنه توسل من المرء بالعمل الصالح والإمام الذي يصلي بالناس وهو يدعو بهذا الدعاء يقول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك هو يفعل امرا لا دليل على مشروعيته في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة ومثل هذا لا مانع من الصلاة وراءه لا مانع من الصلاة وراءه لكن ينزم مناصحته بالحسنة وبالرفق وباللين وبالكلمة الطيبة والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على رسول الله